فمن منازل إ ي ا ك نعبد و إ ي ا ك ن ف ت ع م ن ز ل ة ا ل إ ن ف ا ق في سبيل الله وهي م ن ز ل ة ارسلها كثير من الدارسين وكثير من العلماء المربين ل أ ن من م س ا و ي بعض من تفرغوا لهذا ا ل ش أ ن من أ م و ر ا ل ت ر ب ي ة أ ن ه م انعزلوا عزله ت ا م ة عن الناس في ع ب ا د ة الله عز وجل وكمال ا ل ع ب ا د ة في الاصل إ ن م ا هو بمخالطه ا ل ن ا فمن يخالط الناس ويصبر على أ ذ ى ه م خير ممن لا يخالطهم ولا يصبر على أ ذ ى ه م ثم إ ن م ع ر ف ة الناس و أ ح و ا ل الناس شرط أ س ا س للعابد الثالث إ ل ى الله عز وجل ل أ ن المسلم إ ن م ا يسلك إ ل ى الله ب دينه من خلال الناس أ ي من خلال ا ل ا ج ت ن ا ع ا ل ب ش ر ولذلك كانت ا ل ز ك ا ة ف ر ي ض ة في ا ل إ س ل ا م ولا معنى لها ان لم يكن و المسلم م خ ا ل ط ا للناس فكيف يخرج ا ل ز ك ا ة ماليا وكيف تكون مصارفه يعني مصارف ا ل ز ك ا ة إ ذ ا لم يكن يعلم الفقراء والمساكين و أ ب ن ا ء السبيل إ ل ى غير ذلك من الاصناف ا ل س م ا ن ي ه فلا بد إ ذ ا للمسلم من أ ن يخالط الناس ويعرف الفقراء ويعاشرهم ويعرف المساكين ويساكنهم أ ي ض ا إ ل ا أ ن م ن ز ل ة الانفاق في سبيل الله لا تختص ب ا ل ز ك ا ة ولا تختص بها ا ل ز ك ا ة وحسب بل ا ل ز ك ا ة عنصر من عناصره و ا ل ز ك ا ة ركن من أ ر ك ا ن ا ل إ س ل ا م و أ ص ل من أ ص و ل ه التعبديه وحديث عن المقامات ليس حديثا عن ا ل أ ف ع ا ل من حيث هي أ ف ع ا ل ولكنه حديث عن الصفات أي ا ل صفات المسلم فقد لا يكون قد ماله مبلغ ا م ن ص ا ب فيكون مع ذلك من المنفقين في سبيل الله ل أ ن ا ل إ ن ف ا ق ص ف ة ا ل م ؤ م ن الكريم وقد يكون قد أ د ى ز ك ا ة ماله وهو من ا ل أ غ ن ي ا ء وقد أ د ى ز ك ا ة ماله وتبقى ح ا ج ة في ا ل أ م ة و ض ر و ر ة من جوع أ و مخمطه او جهاد في سبيل الله أ و غير ذلك مما تقوم به ض ر و ر ة أ م ن المسلمين و ق ي ا ن د ي ن ه فرغم أ ن ه أ خ ر ج ا ل ز ك ا ة ف إ ن لم يدفع لسد الحاجات ورفع الخلاف ف إ ن ه ليس من المنفقين وليكون ا قد اكتسب ص ف ة المنفقين في سبيل الله ومنذ القبيل افتى علماء ا ل إ س ل ا م ومنهم علماء ا ل م ا ل ك ي ة و أ ذ ك ر منهم ا ل إ م ا م أ ب ا إ س ح ا ق إ ب ر ا ه ي م بن موسى الشاطبي ا ل أ ن د ل س ي الذي أ ف ت ى ب و ج و د ضرب مال على المسلمين لبناء شهور غ ر ن ا ط ة في العندسه ب ن م ا كانت غرناطه تهاجم من لدن إ ص ب ا ن والقوط فرغم أ ن الناس قد ادوا زكاتهم إ ل ا أ ن هذه الزكاه لم تسد الخله ولم تسد ا ل ح ا ج ة ف أ ج ا ز للامام أ ن ي ق ر ض على الناس في أ م و ا ل ه م ما يجاهدون به في سبيل ه فكان إ ذ ا في ا ل ح ق ي ق ة هذا مقاما من مقامات ا ل إ ي م ا ن أ ن يكون في العبد حب ا ل إ ن ف ا ق فهي م ح ب ة حب حب للانفاق في سبيل الله والمنفق في سبيل الله ي ن ف ق في السراء و ا ل د ر ا ء ي ن ف ق على ا ل ص غ و ر ص غ و ر الجهاد و ي ن ف ق على المحتاجين ممن يعرف مواقعه وليس على ا ل س ع ا ت المتسولين ف ل ي معنى هذا أ ن المؤمن عليه أ ن ي ر ب هؤلاء لا ولكن المؤمن يبحث عن ذوي الحاجات و ي ت ر ك أ ب و ا ب ه م ب ل ي ل ويتصدق عليهم ب ي م ي ن م س ت و ر ة لا ت ب ر ك الشمال ما فعل هؤلاء منفقون في سبيل الله قلت وهي م ن ز ل ة إ ي م ا ن ي ة يعني لا يستطيع المؤمن أ ن يسمع مثل هذا ان لم يكن و له وازع إ ي م ا ن ي عميق يربطه بالله أ و ل ا ويربطه باليوم ا ل آ خ ر وعلى قدر إ ي م ا ن ك باليوم ا ل آ خ ر على قدر ما يكون إ ن ف ا ق ك في سبيل الله قليلا انفقت أ و كثيرا ف ب ق درهم أ م ت ى درهم ولذلك نجد في كتاب الله عز وجل آ ي ة هي من أ ر ف ع ا ل آ ي ا ت في ا ل ت ع د ي ر على هذا المعنى الذي نقول أ ي م ن ز ل ة ي ع ن ي م ن ز ل ة ا ل إ ن ف ا ق من حيث هي م ن ز ل ة إ ي م ا ن ي ة م ر ت ب ط ة بمدى إ ي م ا ن ك بالله وباليوم الاخر والذي تقوله سبحانه وتعالى في سوره ة البقره وجاءت بعد هذه الايه مباشره ايه الكرسي ولحكمه ان تطبق آ ي ه الكرسي لايه الانفاق لايه مقام الانفاق ومنزله الانفاق وساتي على ذكر ذلك بحول الله من بعد ان ابين ما لهذه ا ل آ ي ه من دلاله عجيبه من دلاله عجيبه على ما نحن فيه من كلام منزله الانفاق في سبيل الله امر الله عز وجل المؤمنين كل المؤمنين يا ايها الذين امنوا ولم يستفه احد كل ما يستطيع ان ينفق وكل من يستطيع ان يعطي شيئا اما او كفر ولو شق فمره وقد كان الصحابه رضوان الله عليهم يعطون ما هم عليه قائمون من المال ما لهم به حاجه وضروره يعطونه ويتوكلون في ذلك على ربهم الذي خالقه حينما يرون المصلحه بالغه والضروره قائمه وقد اعطى ابو بكر في ا ق كل ماله في سبيل الله وحينما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ت ر ك لاهلك قال ف ر س لهم الله ورسوله و ج ا ء عمر بن الخطاب رضي الله عنه بنصف ماله لا ع ل ا ق ة لهذا ب ا ل ز ك ا ة ا ل ز ك ا ة ليست بهذا الفضل وبهذه المقادير ف ز ك ا ة المال م ع ر و ف ة انها ربع العشر من المال الذي يعطي كل ماله أ و نصف ماله أ و ربعه أ و ما تيسر له على قدر إ ي م ا ن ه بالله و ل ي و م الاخر فهو ذو م ن ز ل ة إ ي م ا ن ي ة وليس مستجيبا لفريضه ا ل ز ك ا ة وحسن بل له منزيعه لدرجه رفيعه عاليه من ا ل إ ي م ا ن بالله وبما عند الله يقينا لا تزلزله ولا ت ز ع ز ه الشكوك والرياض ولا و س ل س ة الشياطين أ ن ف ق و ا مما رزقناكم فالمال مال الله والبشر م س ل ف و ن فيه مالك يا عبد الذي بين يديك ليس لك إ ن م ا هو لله لو أ ب ص ر ت فهو الذي أ غ ن ا ك ولو شاء لا أ ف ق ر ك وهو ل أ ف ق ر ك ولو ل شاء ا أ غ ن ك سبحانه ومن ت ع ا ل ى و ضعف ا ل إ ن س ا ن م ن ض ع ه أنه يكون لما في يده أ ك ث ر ا م ع ن ا م ا ل م ا في يد الله وهذا ضعف وجهل لله جهل لله ولذلك جاءت آ ي ة الكرسي بعد تعرف المسلمين بالله ل أ ن من عرف الله لم يخش إ ق ل ا ل ا ولا ف ق ر ة فصار من المنفقين من المعطي ن لله ولرسوله انفقوا مما, مما رزقناكم فانما هو رزق الله يسوقه إ ل ي ك ورزق الله عز وجل لا يمتد ما كيف ليش ما كينتهيش بل هو ممتد ممتد ب إ ط ل ا ق لا تقده حدود ولا تحصيه أ ع د ا د فنعمه سبحانه وتعالى وكنوزه عز وجل لا يعلمها إ ل ا ه لا ي ح ص ي ه ا إ خ ط ا ء ولا يجمعها حد وجعل ا ل أ م ر ب ا ل إ ن ف ا ق مرتبطا ب إ ي م ا ن الناس بل ب م د ذ ايمانك أ ن ت بهذا اليوم أ و بذلك اليوم اليكيل الذي لا مثيل له فقال سبحانه من قبل أ ن ياتي يوم و ص ا ق ه ما فاق ا ل ن ك ر ة يوم ما قال شيء من قبل أ ن ياتي اليوم الاخر حال يوم والتنكير للتعظيم النكره ة ل ا ل ت ل ا ل ة ع ل ى ع ظ ن ا من اجل ان يكون هناك ا ج ر ا من ا ج ا ل من اجراء من اجراء من ا ر ا ء ي ن اجراء ن اجراء ن اجراء ن اجراء ن ا ج ر ا ن من اجراء من اجراء من ا ج ا ء ن ا ج ر من اجراء من اجراء من ا ج ا ء من ا ج ر ا ج ر ا ء م ا ج ر ا م اجراء من ا ر ا ء من اجراء من ا ج ر من ا ر ا ء من ا ج ر ا ل من اجراء ن ا ج ر ا ن ا ج ر ا من اجراء من اجراء من اجراء م ي و م ل ا م ث ي ل ر ا ء م ا ت ر ي ا من ا ج ر ن ي ا ك ل ه ا ن ح ن ن ع ي ش ا ل أ ي ا م نعيش ا ل أ ي ا م ما ي ص ر الله لنا ونؤرخ ل ل أ ي ا م فنحن نعرف أ ي ا م ن ا و إ ي ا م من سبقنا من الناس مسلمين وكاتبين نعرف هذه ا ل أ ي ا م نعرفها بسجل التاريخ ما حدث فيها من خير ومن شر وما حدث فيها من بلاء وما حدث فيها من خراب ودمار وحروب من أ ي ا م الله عز وجل م م عاقب به السابقين نعلم بالله من ولكن عقابه بالله وعذابه هذا اليوم ا ل آ خ ر الذي ن ب ك ر ه هنا هو ليس حتى ك أ ي ا م الله التي مرت على الكفار من عاد وثمود وعلى فرعون و ز ب ا ن ي ن كمان بحدثنا عن مختلف نوت وجل عاد أصبح عز وعن وعن وعن ثمود قوم فرعون وعن كل ا ل أ م ر ا ل ط ا ر ي ة التي أ ب ا د ه ا الله عز وجل إ م ا ب ا ل ص ي ح ة أ و ب ا ل غ ر ق أ و بالزلزال أ و بالخف أ و ب ا ل ص ي ح ة إ ل ى غير ذلك مما ذكره الله عز وجل مفصلا في ا ل ق ص ة في القران آ ن يوم, آخر يوم آخر ولا كأيام ا ل د ي كأيام الله مما فهو يوم لا يشبهه يوم يعرف يستطيع يحين فيه ا ولا الله لا الإنسان لا فهو فلم لأن على أن شيء ل أ ن لما يجي في تدبير في ا ل ع ر ب ي ة معرف بحل معناه انه تعرف ه ل م ن نعرف انسان إن إن إن تعرف ه فكيف تعرفه تعرفه بقياس على ص ا ب ق في الذهن لما يقولك مثلا ا ل إ ن س ا ن إ ن ا ل إ ن س ا ن ن ف خ وسط او ا ل ع ر ب ي ة ا ل ع ا م ة ا ل أ س د ث ا ن ا لها أ ه ل ا ل ا ت كثيره كلها تزيد ا ل ت ا ن ي ولكن تحتاج ا ل العهد إ ل ى الذكر إ ل ى الذهن إ ل ى غير ذلك مما ذكره أ ه ل النحو و أ ه ل البلاغه في هذا الشان ي في نهاية مطف أن لك معرفة سابقة بهذا الذي مطف معرفة تعرفه فهو معرفة لك لتفهم بأن هذا الذي هو تعرفه لتفهم أن الإنسان بأن عنه عنه بهذا هذا ذكره هو تعرفه سابقة الأساس ما ما أو لك رجل يذكر لك تعرفه ولكن يوم من يعرفه. في هذا السياق أ ر ف ي م ط ا ق ا ت أهر م د اخر أ و ل ك ن هنا ما أ ر ف ما جاء اليوم الان جاء يوم ب ش يقلك بان ك ا ن ا تعرفه ولا تعرف ما فيه ان زلزله الساعه شيء عظيم قال يوم ترونها تذهل كل مرضعه عما أ ر ض ه ا وتضع كل ذات حمل حملها و ت ر ن ا ت س ف ا ر ا وما هم ب س ف ا ر ا ولكن عذاب الله شديد قال عز وجل إ ن ذ ل ز ل ه ا ل س ا ع ة شيء عظيم يوم ترونها يعني هذا الذي يشفيه لك مما يقع ل ل م ر أ ة المربيه ستضع كل ذات حمل حملها وترى ن ا ت ستر الى اخر ما قال ووصف هذا الذي ذكره لك هو ق ر ي ب ل م ت ه م ا ل أ ه ن و إ ل ا ف ح ق ي ق ة العبارات ل م تدركها ولذلك قال يوم ترونها ما غد بتعرفهاش ل ي خ ت ب ش و ف ه هو يحكيلك ويقف عليك سبحانه القفص ا ل آ ن ولكن ذ ل ا ل ة ا ل ع ب ا ر ة ما غ ي ت ع ر ف ه تعرف منها ما تقيسه بعقلك على ث ا ب ت ع ي ب ت ك في الدنيا ولكن ذلك اليوم مختلف يوم ترونه ما غ ي ت ع ر ف الحقيقه اليوم ي ت ب ش و ف ه فكشنى عنك غ ط ا ق ة و م ا ص ر ك اليوم حديث فمن هنا قال عز وجل من قبل ان ياتي يوم لا ن ف ي ا ن ماشئا ما لا يمكن تريفه التريف الحقيقي ل أ ن التريف يرجع إ ل ى معاد في الذهن أ و في الذكر أ و في العهد ولا معاد لهذا اليوم مع مرور ما درس الحل و ب ش يعطيك فيه ال ولا يمكن أ ن يرتدي ال هذه إ ل ا في ا ل أ ش ي ا ء التي عرفت أ و عرفها ت نوعا من ا ل ع ي س فجاء إ ذ ا هذا التعبير العجيب للترهيب لا ل ل ت ر ه ي ب للترهيب أ ص ا ل ه نعم و ل ل ت ر ه ي ب ولكن تابعا ا ل آ ي ة ا ي ة إ ن ظ ا ر ونذير ونطار أ ي ه ا الذين آ م ن و ا أ ن ف ق و ا ل م ا ر ز ن ا ك م من قبل أ ياتي يوم لا بيع فيه ولا قله ولا ش ف ا ع لا تستطيع ان تحسب فيه مالا جديدا لا بيع فيه لا ف ف ق ا ت في ج ا ه ك تستطيع أ ن تكسبها ثم تنفق بها ومنها لا بيع فيه ولا خله ا ل خ ل ة ا ل ص ح ب ة بل ا ل ص ح ب ة ا ل ر ف ي ع ة ا ل ش د ي د ة لانه ك ا ن في الدنيا يكون وهو نادر ولكن كان صحبك لمتع و ليك هذا ولد اسم الخليل ا ل خ ل ة أ ع ظ م درجه من الصحبه خليلك اعظم من صاحبك و أ ق ر ب إ ل ي ك صحبك ا الصحبه صحبه جيده ولكن الخله اكبر منها بكثير سيدنا محمد عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في حديث صحيح قال لو كنت متخذا أ ح د ا خليلا اتخذت ابن أ ب ي قحافه خليلا يعني أ ب ا بكر الصديق رضي الله عنه ولكن صاحبكم يعني ن ف س ه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام اتخذ الرحمن خليلا كما اتخذ الله إ ب ر ا ه ي م عليه السلام خليلا ف ا ل ق ل لا لا معنى القله يعني القله العربيه هي المشبكه تقول م ر ة خلال الناس يعني شبك ت ف ف ه م غ ا بذل خلال ا ش ب ك فخليلك الذي يدخل بيتك وتدخل بيته ترقيه مالك و ي ر ط ي ك ماله تبيع ن ي ا ب ة عنه ويبيع ن ي ا ب ة عنك يعني سواحضر اللقب إ ذ ا كان هو ر ك ي م وكذلك هو سواحضر اللقب إ ذ ا كنت ن ت راه وكي خلّة ولكن ك ي هذه في ا ل ص ل والسلام ا اتخذ ة ج ي ل ه من المحبه س ل م ي ن ص في ي ج ل ه وزمانه به أصحابه ومع مؤمنين ل ك ن ا ل د ر ج ة القله والاتصال المباشر و الدائن المستمر فليكن إ ل ا بينه وبين ربه ولذلك كانت له أ ح ك ا م خ ا ص ة به عليه الصلاه والسلام بل في بعض الاحيان حرمها على المسلم ي ن ل أ ن ه كان يناجي ربه فما كان ي أ ك ل ا ل ش و م ولا ا ل ب ق ر ة نيئين ولا ا ل ك ر ا ف ة نيئا أ ي ض ا لما ل أ ن ه كان دائم ا ل م ن ج ا ه مع الرحمن سبحانه وتعالى وكانت الملائكه ستنزل عليه صباح م ت ء وبالليل وبالنهار وكان دائم الاتصال ا ب ع ب ه عز وجل داعيا ومناديا وباكيا وساجبا وراكعا ومجاهدا ومصليا وهكذا ف م ا كانت له وقت خارج ا ل ع ل ا ق ة بينه وبين ربه كل حياته كانت قرانا و إ ن م ا ا ل ق ر آ ن كلام الله كما في حديث ع ا ئ ش ة في الحديث الذي رواه المسلم حينما ت ؤ ل ت عن خلقه فقالت ع ل ي ه ا ل ص ل ا ة و الله س ا م فقالت عليه وسلم ا ل ا فقالت كان خلقه القران ما معنى الخلق خ ل ق هو ا ل ح ر ك ة و التصرف الذي يطبع حياتك ا ل ي و م ي ة نائما ومستيقظا ما في خلق فقط بكن على الضيق اللي شائع اليوم صحيح ذلك الخلق ولكن التصرف البشري كله خلق كيف, يشتريكي كيف, يشتريكي كيف, يشتريكي كيف, يشتريكي كيف تتصرف في حياتك وفي منامك وفي يقظتك وفي كل احوالك خ ل فكل ذلك كان عند رسول الله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام القران آ ن ن و إ ا ل ق ر آ كلام الله ف م ع ن ذلك أ ن أ خ ل ا ق ه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام كانت م ن ط ب ع ة ل أ م ر الله ونهيه بل م ن ط ب ع ة ل ك ل ا م الله عز و ج كان مستجيبا ب ك ل ا م ا ه ف ك أ ن يديه و ف ن ه و ر أ س ه ورجليه وكل جوارحه وكل نفسه ك أ ن كل ذلك م ا ط ق بالقران ل ي س ل ه ب ك ل و ا ح د و الذي يسلو بيديه و ب ر د ه وبكل شيء مما يتفرق به ومن خلاله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام هذا ا ل أ م ر هو الذي اعتبر خله فكان به خليل الرحمن ي مستعد في الدنيا بان تموت من اجل ان تحيا انت ويخليلك لكان لك خليل شقا مستعد بان يموت من اجل ان تعيش انت يوم القيامه لا ينفعك عجيب كيف تتحول العواطف والله إ ن ه لامر غريب جدا فعلا كيف تتحول عواطف يوم ا ل ق ي ا م ة من قبل ايات هي يوم لا بيع فيه ولا خل له لا ما في كل جنس معنى ولا قله لا قليل ولا ش ف ا ع ة م ك ي ن و س ق ط ه الا ب إ ذ ن الله طبعا وكل ما تعلق ب إ ذ ن الله فهو راجع إ ل ى الله عز وجل ولا ش ف ا ع ة والكافرون هم الظالمون قلت عجيب س ا ل ا أ ن تموت العواصف أ ن ا ئ ذ وتموت ا ل أ ن س ا ب فلا أ ن س ا ب بينهم يومئذ لا أ ن س ى لا تستطيع أ ن تجد أ خ ا ولا أ ب ا ولا أ م ا كيف تستطيع أ ن تجد ذلك ك ل م ر ض ع قد أ ض ا ع ت ما ترضع وذهلت عنه ذهولا شديدا يوم ترونها تذهل ا كل م ر ض ع ة عند الله ذهول نوع من الانبهاء والشروط وغياب العقل عن شيء ما فكيف يغيب د عقل ا ل م ر أ ة عن رضيعها وقد شاهدت مشهدا عجيبا في سابق ح ا د ث ة من حوادث ا ل أ ع ا ص ي ر في أ ع ص ا ر من ا ل أ ع ا ص ي ر التي تضرب بعض البلاد وهو ي ق ه كثيرا أن مرأة د خ ل ي اما امراه دخلت إ ل ى الاعصار تبحث عن و ل د ي ه ا الناس ي ه ر و ن من الاعصار يدمر كل شيء فالريح التي تحدث عنها الله عز وجل في ا ل ق ر آ ن تدمر كل شيء ا ل إ ن س ا ن والبنيان ا ل ح ي و ا ن والنبات و ا ل ا ح ن ا ر ومع ذلك دخلت هذا الاخر الذي يدمر كل شيء ولم تذهل عما ن ارضعت هذا الشيء كل من ا س ت ه ا ن ما أ ر ض ع ت تبحث عن ف ت ل ي ة داخل الياء م ه ا استعداد كبير في ان تموت و ق ر أ ت خبرا في سابق من ا ل أ ي ا م ان ط ا ئ ر ة تحطمت بمن فيها فمات كل من فيها إ ل ا ق ف ل ة ص غ ي ر ة و ل ي د ة رضيعه ك ا ت بين يدي امها فحينما شعرت ا م بالخطر احتضنت ا ل ط ف ل ة و ا ن ت و ت وانتوت, وانتوت ع ل ى ه ا ن ط و ا ء كليا فتحطم كل شيء وحمى الله تلك ا ل ط ف ل ة بذلك الانطواء الكامل ل ل أ م يوم ا ل ق ي ا م ة تنشا هذه ا ل أ م عاطفتها يوم ترونها مربعة خمى أربعة تلعال كل وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس ش ف ا ر ه وما هم ب ش ف ا ر ولكن عذاب الله شديد ن ر د بالله من عذاب الله كان هذه ا ل أ و ف ا ط لا تستطيع ان تجد حقائقها بخيالك و إ ن م ا ت ق ت ر ب اقترابا قليلا من بعض المعنى ولذلك قال من قبل ا ياتي يوم لا بيع فيه ولا خ ل ة ولا شفاعه م م ا ا ل ل والكافرون ن م ذ ا ا ق ا ل هم الظالمون ل أ ن الذي كفر بهذه ا ل ح ق ي ق ة ي س ت ح ق هذا العذاب الكبير العظيم سعود لان ا ل إ ن س ا ن ا ن ع ي ن سيجد أ ن هذا العذاب لا يطاق غريب عذاب شديد عظيم الله عز وجل قال لك أ و ل ئ ء الذين يعذبون هم الكافرون وقد س ا ب ق و ظلمهم وكافرون ا ل هم ا ل ب ل م و ن انما كانوا في ساعه من أ م و ا ل ه م وكانوا في ساعه من أ ع م ا ر ه م وكانوا في ساعه من حافيته وصحته و ك ا ن في س ا ع ة من سلطانه وتمكره اذ طغوا وظلموا و ت ج ر و ا وافسدوا وضلوا و أ ض ل و ا كلا إ ن ا ل إ ن س ا ن ليطغى وكذب بالحسنى فسنيسره ل ل ع ف ر ى وما يغني عنه ماله إ ذ ا ت ر د ه و ا ل ت ر د الانهيار والانجراف في ه ا و ي ة جهنم ولن يزدد ف إ ذ ا ارتبط الانفاق كما ارتبط البخل ب ا ل إ ي م ا ن بالحسنى او بعدم ا ل إ ي م ا ن بهذه الحسنى من قبل أ ياتي يوم لا بيع فيه ولا ق ل ة ولا شفاعه ة ن ك ا ف ر و ن هم الظالمون هذا ا ل إ ي م ا ن الذي يرفعك إ ل ى د ر ج ة المنفقين ت س ت ه ي ن بكل المال وتوقي ب أ ن ما عند الله عز وجل خير و ب أ ن ف ن و ز ه سبحانه وتعالى ب ص ا ق ة ثياب في الدنيا وفي الاخره في الدنيا وفي الاخره أ ع ط ي ا ل آ ن يعطيك الله عز وجل ا ل آ ن ويوم ا ل ق ي ا م ة لو كنت توقن ح ق ي ق ة ا ل إ ي ق ا ع ليقيه ل أ ن الله عز وجل يخلف لك فوجدت ذلك عيانا وشاهدته فقد أ ق س م النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أكثر أ ن ه لا ينقص مال من صدقه ا ل ص د ق ه لا تنقصنا إ ط ل ا ق يعني س ر ا ء ي ع نظرت ي ن إ ل ى النقص والانتقاص بالمعنى ا ل ع ج ر ي ا ل ب ق و بالمعنى ا ل إ ي م ا ن ي فالصدقه لا تنقصنا بل تزيده تزيده أ عزا في الدنيا وبركه ا واجرا في ا ل آ خ ر ه ف أ ن ت ترزق من هذا الباب فالله يخلف عليك من هذه ا ل أ ب و ا ب التي ما كنت تكتسب أ ن ه ا تنفتخ به ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب هذه ا ل آ ي ة ق ا ع د ة الحكيم ماذا نحتميها ك ه يعني ي أ ن ه ا تستجيب لفاعلها ولشرطها م ئ ة ب ا ل م ئ ة ومن يتق الله يجعل له مخرجا شرط و ج و ا ل شرط وجواب الشرط يفيد اللزوم والشك وفيه وحي من الله عز وجل ا ل ص ا ب ق ا ل و ح د ان الله لا يخلف الميعاد اعط يعطيك ي سبحانه وتعالى يعطيك ا ل آ ن ويعطيك في ا ل آ خ ر ة وللاخره خير لك من ا ل م ي ع ا يعني م ا ينبغي فعلا أ ن يتعلق قلب ا ل إ ن س ا ن وهو يعطي بما ت ي ك س ب ه ا ل آ ن هذا جائز ولكن ينبغي أ ن يكون تعلقك بما تكسبه ا ل آ ن تبعا لتعلقك بما تكسبه فبدل أ ن ت ينبغي أ ن تعتقد أ و ل ا أ ن العطاء ا ل أ ك م ل و ا ل أ ر ج ع و ا ل أ د و ن إ ن م ا هو عطاء آ خ ر ه ذ ا الذي يجب أ ن يتعلق به قلب الحق ف إ ذ ا تعلق قلبك بهذا فلا مانع ولا حرج 私はそれを知らないようにしてください。 وكان ا ل ص ح ا ب ة يسالون الله عز وجل س ا ع ة الرزق بل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسال ذلك في أ د ع ي ة كثيره ة وكان ا يستعيد ب ل ل من الفقر وكان م ن ا ل ف ر وأعود و م ا ل ك وكان ف ر ا ل ص ح ا ب ة يسالون الله كل شيء حتى منح العجين م كما في الحديث الصحيح فلا فدث في أيضا أ يطلب المؤمن الدنيا فينضغ تطلب المؤمن الله الصالح للعبد الصالح ولكن أن تطلب الدنيا قبل الآخرة أطلب الآخرة أولا ونعم أن أ ط ل ب خلاق ا ل آ خ ر ة أ ي نصيب ا ل آ خ ر ة فمن مكن يقول ربنا آ ت ن ا في الدنيا وما له في ا ل آ خ ر ة من خلاق أ ي ليس له نصيب الخلاق هو النصيب الحظ نحن دوال في الاخره ويطلبوا للدنيا ومنه يقول ربنا آ ت ن ا في الدنيا ح س ن ة وفي ا ل آ خ ر ة ح س ن ة وقنا عذاب النار شيء عجيب أ ن ينتبه المؤمنون وان يشعر دائما ب أ ن كمال الفوز وتمام الحلف واعظم الحلف في ان ينجو من عذاب جهنم فاذا نجا فبعد ذلك يطمعك في ان تكون له منازل بين المنزلتين في الجنه ا وإما ا جنة نعرض ل ل من من فاطمع نجوت النار الله فإذا أ ن تكون لك في ا ل ج ن ة منازل ولا تكون المنازل إ ل ا برحمه الله أ و ل ا ثم بما تنفق في الدنيا من أ ع م ا ل الخير والصلاح والفلاح أ ن تكون لك س ج ي ة ا ل إ ن ف ا ق ل ة ا ل إ ن ف ا ق هذه ا ل ص ف ق ة نجدها في ا ل إ ن س ا ن الفقير يدهم صوته ينفقهم ينفق هذا القليل الذي أ ع ط ا ه الله عز وجل كريم يرحب ب أ س ر ت ه بالفقراء بالمساكين يرحب ب أ ع م ا ل الخير يريد ان يشارك فيها بماله القريب ف إ ذ ا لم يجد فبفاعله ب أ ي شيء يجده ب ك ل م ة خ ي ب يشارك في أ ع م ا ل الخير ويشارك في أ ع م ا ل البر ويدعم مشاريع, مشاريع الصلاح والتقوى و ا ل ت ل ا ح و ا ل إ ص ل ا ح بين الناس و فاحيانا ي ل ل العباد إنسان له الطبيعة الإنساء وذلك منزلة الإنساء وهي منزلة الإيمان ل ل ب وبين طبيعة ا هذا إنسان تاجية ا د شوى يعني وهي في سنة س م قد يكون الغني غنيا ولكنه لا يكون من المنشطين و إ ن أ ع ط ى أ ك ث ر بكثير مما يعطي الفقير أ ح ي ا ن ا قد يقع أن ان غني من الاغنياء ع ط ى مالا كثيرا ولكن هذا المال ك ث ي ر لا ي ك و ن قد انبنى على صدقين انبنى فلا على كجير ك وقد ن لمن أنه、أب. لأنه المفعل رغم إنما أرض أعطى ي ا ل ق فيه وذلك جزاؤه حينما يقال قد ثبت في صحيح البخاري أ ن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قال من سمع سمع الله به يوم القيامه من س م ا س م ا أ ي أ ن ه فعل الفعل من أ ج ل أ ن يسمع حمد يربك اعطيت و أ ع ط ي ت هو عنده وسائل كيف يسمع ذلك إ م ا أ ن يعطي في ش ه ا د عظيم لتتناقض الناس أ خ ب ا ر عطائه و إ م ا لا يعزم و س ي ل ة على كل حد من أ ج ل إ شهار عطائه والنم بما تصدق به و ل م ا أ ن ص ح ف إ ذ ا كان يقصد ان المسائل مقاصد المقاصد أ ر و ا ح الاعمال كما قال العلماء ف إ ذ ا كان يقصد التثني او تثني فقط فمن ذلك أ ن ه قد حابط ع م ل حابط ع م ل لا ت ب ق ل و ا صدقاتكم بالمن ولا ذ ا الذي ينفق ماله رئاء الناس رئاء الناس ولا يؤمن بالله ويؤمن اخر اي مفيد لا تبطلوا صدقاتكم بالمن المن, المن, المن ان ل م تعطي وترجو أ ن يكون لفعلك هذا امتنان أن من يزيدك قيمة وعظمة ث ل الاذى ا ا ل أ ذ قد يقع بالمعنى ا ل ن ا د ي وقد يقع بالمعنى النفسي وهذا قد يغيب على كثير من النفس فيكون هذا ا ل أ ذ ى مبطلا بالعمل لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى بل ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله ا في اليوم ا ل مثل أن س ا خ د م من أعطيته ولكن ت ش غ ه ب ش ل ل غير مباشر ه عطيته تشغلوه والله انتا بكابيل مثلا او صدقات من صدقات التطور صبق جلية ذلك ه ج ي في في هذه وخطها هذه هو اخبار الشقام النغة الاخر علم ل ن يبطل العمل اذا ل م لم يكن بينكما سابق ع ل ا ق ة وموده بمناى انه إ ذ ا ما كان بيدكم هذا التعامل من قبل ان هو في خدمكم ستتخدموه اذا كان فلا حرج ان ا ل ط ب ي ع ة اليكم و ا ل ع ل ا ق ة اليكم هي أ ن ه في عون ستتعونه ف إ ذ ا ع ط ي ت ه فلا يكون هذا العطاء ب م ث ا ب ة إ ج ر ي ن لما صنعوا لما ع م ي د ه ولكن إ ذ ا كانت خدمته لك م ر ت ب ط ة بعطائه بعطائك له وعطائك إ ي ا ه إ ذ ا كانت هذه م ر ت ب ط ة بتلك فسيكون ذلك العطاء إ ن م ا هو اجر لما قام به من خ د م ة وعمل ل ا ن ه ميله و إ ذ ا ذكرت ذلك بين الناس وفضحته وكثير من الناس لا يحب أ ن يعرف أ ن ه قد أ ع ط ي وفضحته فقد مالنت عليه وقد آ ذ ي ت ه بالمن ولدا هذا إ ي ذ ا ء وهو مبطل للعمل ومحبط له ف ا ل إ ن ف ا ق إ ذ ن صفه ا ي م ا ن ي ة تعبديه ولكن ت يقول لك ان ي ك و د ه ن ا م اشخاص يقول لك ان يكون هناك اشخاص يقول ل ا ل يكون هناك ا ش خ ل ص ي ن له ا ل د ي ن ه ن ف ك اشخاص ي م و ل ل ان هناك ا ش خ ا يقول لك ان هناك ا ش ا ص ق و ل لك ان هناك اشخاص يقول لك ان ه م خ ل ص ي ن له ا ل د ي ن أ ن توحده س ب ح ان ه و ت ع ا ل ى بعبادته ك ن ك ل ا ت ر ش خ ب ع يقول لك و ن هناك أ ح د ا ص ي و ل ل ان هناك اشخاص ي ه و و ح د ان ر ن و ك ا ش خ ا ل ل ه إ ن م ا نطعمكم بوجه الله ما نريد منكم جزاء ولا ش ك و ر إ انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا ا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم ن ظ ر ة وشرورا وجزاهم بما صبروا الآية ل ق ه م نظرة وسرورا في الدنيا وفي ا ل آ خ ر ة والمؤمن الذي يخلص العمل لله عز وجل ينير رب ا ل ع ز ة وجهه ن ظ ر ة وشرورا ينير وجهه وينظره من ا ل ن ظ ا ر ة وهي التراوه ل ت ر ا و ه ا ل إ ي م ا ن و ا ل ط ر ا و ه الشباب فقد تجد الشيخ الهري أ و الكهل المبتهل ا ووجهه ينبض ل ل إ ي م ا ن هذه ا ل ن ظ ا ر ة ا ل ع ج ي ب ة التي هي آ ث ا ر ر ب ا الرحمن عليك يا عبد الله إ ن م ا يقع ذلك ب إ خ ل ا ص ك ب إ خ ل ا ص ك في عطائك لله انا خ ا ف من ربنا انما نطعمكم لوجهي لا نريد منكم جزاء ولا شكورا لا, لا, لا نفي الشريك في العطاء وهو ج ف ر لا تريد أ ن ي س م ع ولا أ ن يسمع فضى أ م ا ل ك ا ل إ ج ت م ا ع ي ه الدعويه ا ل خ ي ر ي ة لا تريد ان و إ ن وقع لغير إ ر ا د ت ك ف إ ن م ا أ ر ا د الله لك به خير أ م ا ان تسعى ل ي ه واقتصده فذلك هو السميع سمع الله به يوم القيامه لانه ياخذه على رؤوس الاشهاد ويصبحه نعوذ بالله من فضيحه يوم القيامة ص على الملأ الناس كل الناس يوم فلان فعل ف ع ل القيامه ف ع في ل ي ا ا ل ق ي ب ف ي غ ه ا ل إ ن ف ا ق هذه التي هي م ن ز ل ة إ ي م ا ن ي ة يشترط فيها لتكون من المنازل ا ل إ ي م ا ن ي ة ولتحقق بها هذه ا ل م ر ت ب ة أ ن تكون ا س ت ج ا ب ة لليوم ا ل آ خ ر من قبل اياته يوم لا بيع فيه ولا خ ل ة ولا ش ف ا ع ة ويشترطوا ا ا ا ا ل ل ل ك ف و ن هم م ظ ن و فيها أ ن تكون بها أ ي بتلك ا ل ص د ق و ب ت ل الزكاه وبذلك العمل وبذلك ا ل إ ن ف ا ق أ ن تكون بذلك كله معظما الله عز وجل عظيم الله ولذلك قلت جاءت آ ي ة الكرسي ب و إ ن م ا آ ي ه الكرسي آ ي ة العظيم و آ ي ة التجريد والتفريد تجريد الرحمن من كل صفات ا ل م ع ص ه وتفريده بكل معاني التوحيد سبحانه وتعالى فجاء قوله عز وجل بعد هذه ا ل آ ي ة م ب ا ش ر ة الله لا إ ل ه إ ل ا هو الحي القيوم لا ت أ خ ذ ه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في ا ل أ ر ض من ذا ل ذ ي يشفع عنده إ ل ا ب إ ذ ن ه يعلم ما بين أ ي د ي ه م وما خلفه م ولا يطيقون لشيء من علمه إ ل ا بما شاء وسع كرشه السماوات و ا ل أ ر ض ولا يؤوده شكرهما وهو العلي العظيم آية العظيم أ و آ ي ة ك ف ر هي أ ع ظ م آ ي ة في س و ر ة ا ل ب ق ر ة و أ ع ظ م آ ي ة في كتاب الله تعلقت باسماء الله و بذات الله و لو تدبرها المسلمون لو تدبروها ف ي ع ل م حق التدبر لعرفوا الله عز و جل و ما كان لعارف ب ا لله الذي عرف الله حقا و صدقه ان يتخلف عن أ م ر ه و أ م ر ه سبحانه و تعالى في هذا السياق يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا أ ن ف ق و ا مما ر ز ن ا فما الله عز وجل. وقد وارد ا وجل ل عز وقد أ ر ب ر من المؤمن أنها تنفع المؤمن للشياطين قراءتها فما الصحيح وتحجبهم في حديث الصحيح. فما كان ذلك كذلك إ ل ا ل أ ن المؤمن حينما يكررها و ي ق ر أ ه ا مرات ومرات ب م ن ا س ب ة وبغير م ن ا س ب ة ف إ ن ه ا تزيده إ ي م ا ن ا وتزيده م ع ر ف ة بالله عز وجل هذا النفي وهذا ا ل إ ث ب ا ت الله لا إ ل ه إ ل ا هو جاء في هذه ا ل آ ي ة مفصلا وهذا ا ل ش ي العجيب لا إ ل ه إ ل ا هو ك ل م ة التوحيد ك ث ي ر ة في ا ل ق ر آ ن في ذ ر ي م ك غ ي ة و ف ي ذ و غ ي م ث و ر ة ولكن هنا جاءت م ف س ر ة و م ف ص ل ة بصفات الله عز وجل العليا فقال سبحانه لا تاخذه سنه ولا نوم و ق د بينت قبله في هذا المقام أ ن ا ل س ن ة ا ل غ ف ل ة من النوم والنوم الاستغراق في ا ل س ب ا ت وفي ذلك إ ش ا ر ة إ ل ى أ ن ه قيوم حق قيوم, قيوم يعني و م ي يدير الكون ويسيره الناس يسيرون ادارات ولله المثل ا ل أ ع ل ى ولا م ش ا ح ف ي الانسان ويحتاجون في عمله وهم يسيرون إ د ا ر ا ت ه م وشركاتهم ومتاجرهم و أ ن ظ ر ه م كلكم راح تحتاجون إ ل ى أ و ق ا ت ا ل ر ا ح ة من ق د ر ة على الموافقه والا اضطرب النظام البشري والله عز وجل وهو فوق الزمان وفوق المكان لا يحكمه ا ل زمان ولا يقيده مكان سبحانه وتعالى ه و خالق الزمان والمكان يسير الكون كله ج ز ئ ي ا ت ه وكلياته يسيره في كل ش أ ن ه حشي يدير السماوات والاربين ويحرك ا ل أ ج ر ا م و ي أ ذ ن للخلق في أ ن يكون و ي أ ذ ن للموت في أ ن يكون و ي أ ذ ن ل ل ح ي ا ة في أ ن تنطلق ويجيب الدعوات في ا ل أ ر ض وفي السماء أ س ل م ل ه ربها في ج ف ر ه ا أ و في غارها أ و ه ي تحاول نقل حبه قمح فتسقط منها وتعيد ا ل ك ر ة وتسقط منها ف ت س ت ع ل بالله داعيه و ت س ت ئ ل س م ك ة في البحر وحيوان شريد طريد في الغاب و إ ن س ا ن م ن ه و ف وكل الخلائق ي س أ ل و ن ربه ويجيب كلا منه م على ما سال في الوقت نفسه الذي سمع فيه سبحانه وتعالى كل دعاء أ ج ا ب كل من دعاه و ت ع ا لا ى ل يشغله شيء عن شيء ح ف ي ظ أ م ر الله عز وجل عجيب محير ومن معاني ا ل إ ل ه في ا ل ع ر ب ي ة الذي تتحير العقول في تبين ك ر ه ولذلك سبحانه ا و ت ع لا ى ل يدرك الناس أ ن يعرفوه بذاته و إ ن م ا يعرفونه ه أو و ي ع ر ف بصفاته وافعاله ولذلك ورد النهي في التفكر في ذاته و إ ن م ا يتفكر في خلقه وخلقه بعض فعله سبحانه وتعالى ولله المثل انا لنتبين إن عظم الربوبيه أ ن ت حينما تشتغل بشيء ف إ ن ه يغرقك يغريقك عن كل شيء لذلك يشتغل م ن ح ن تلقى عن ب أ ر ب ع ة من ث ا ث ه ناس تطلب حاجه اذا كان يستمع بشخص رغم انك رفعت صوتك ف إ ن ه ل يسمعك لأنهم شغول بواحدنا فتضطر ا ل ا ن ت ظ ا ر حتى يفرغ ممن طبقت او ممن ن تكلم قبلك أ و ممن انتبه إ ل ي ه دونك والله عز وجل و له م ث ل لنا ف ت ع ا ل ا ل أ ص و ا ت في وقت واحد في جميع الخلائق فوق ا ل أ ر ض وتحت ا ل أ ر ض وفي البحر وفي السماء وفي الفضاء في وقت واحد ت ت ع ا ل ا ل أ ص و ا ت مناديه مستغيثه ويسمعها جميعا ويجيبها جميعا في وقت واحد ولا يشغله شيء عن شيء الله لا إ ل ه إ ل ا هو الحي القيوم هذا من مقتضيه اسمه الحي القيوم ولذلك كان هو الاسم ا ل أ ع ظ م فقال لا ت أ خ ذ ه سنه ولا نوم سبحانه وتعالى أ ن ت طلب منك أ ن تنفق فقال لك له ما في السماوات وما في الارض انفق ف إ ن الله ر ب م ا في ا ل س م ا و ا ت وما في ا ل أ ر ض ر ب و ك و ز ا ل س م ا ب و ر ب و ك و ز ا ل أ ر ض س ي خ ل ف ع ن ي ك و س ي خ ل ف ل ك ي ام ف ق و م م ا ر ض ن ا ك م من ق به ل يومون لا بيوم في ه و ل ا ق ل ة ولا سفاح وكاتبونه هو ب ا ر مون ها ها ل ا ها ها ها ها ل ا ها ها ا ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ه و ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ه الحي حيوم لا ت أ خ ذ ه س ن ة ولن ا م له ما في السماوات وما في الارض فلا تخشى من بالحق إ خ ل ا ل ه لا تخشى منه لا تخشى أ ن تنفذ خبائله ويعطي غيرك ولا يبق ى لك شيء إ ط ل ا ق ا الله عز وجل كبير ب أ ن يغرقك ويغرق العالمين بنعم لا تخفى ولا تعد لذلك قلت في ب د ا ي ة الكلام ل أ ن م س أ ل ة ا ل إ ن ف ا ق م س أ ل ة إ ي م ا ن م س أ ل ة معرفه بالله على قدر عرفانك ب ا ل ل ه وبعظمته وبجلاله وبجماله واكرامه على قدر انبساط يدك و إ ن م ا انبساط يدك دال على حال إ ي م ا ن ك م س ا ل ة ايمان ومنزله ومقام فمن ارتقاها كان في ع ل ى عليين سائرا مع السابقين وليس ع ا د ة ان قدم الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس ص وجاهدوا ر وآيات ب أ م و ا ل ك م و أ ن ف س ك م في سبيل الله ب أ م و ا ل ك م ل أ ن ا ل م ا ن ت ر ج م ع ن عن هذه ا ل م ن ز ل ة وفي م ن ز ل ة ا ل إ ن ف ا ق خ ب ي ة للمرض البشري هو مرض ب ش ر ي وهو حب الدنيا و ك ر ا ه ي ة المال ا كما في الحديث الصحيح لو كان لابن آ د م وادم ن ذهب لابتغى إ ل ي ه ثانيا و ل و ك ا ن ل ا هو الدين سترى الى هنا سلسا ونعيمنا وجوده الى السراء ويطولناه على من كان يعني نحب جنات وهو يي شا ا الشيء يي شا يي شا يي شا يي شا يي شا يي شا يي شا يي شا يي شا يي شا ي ع ش يي شا يي شا يي شا يي شا شا يي ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ف ي ش ش ش ا ش ش ش ش ش ش ي ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ي ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش يشبع مره واحده لما ع م ر بالتراب وهو حينما يكون في قبره ويتناثر بطنه ويدخل التراب بين عظامه و ي أ ك ل كل شيء ولا ي م ل أ جوف به آ د م إ ل ا التراب قال ويتوب الله على من تاب حينما, حينما توقن بالله ربا وعظيما و ت س ج ي ب لهذع اليوم ا ل آ خ ر يوم بما وصفت بمسيرتك من قبل ي أ ت ي ي و م إ ذ ا تبت إ ل ى الله م ت ا ب ة ه هذا السبيل يتوب الله عليك ب أ ن يزودك أ ض ع ا ف أ ض ع ا ف ما ب د أ ت ه من الايمان انت بدات الله يكمل لك منازل الصديقين وتكون من الصادقين فاللهم قالنا الحق حقا والبطرة والبطرة والبطرة و ل ل ه م اجعلنا لك من الشاكرين اللهم انصر إ خ و ا ن ن ا المجاهدين في الوسط وفي كل لقاء العالمين اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم اللهم ثبتهم اللهم انصرهم اللهم انصر عوراتهم اللهم امم روعاتهم اللهم زلزل دوله يهم اللهم مزق ممكها اللهم شتت شلها اللهم ذملها واحلافها برحمتك يا ارحم الراحمين و ع ز ت ك وجلالك اللهم تجاوز عن ضعفنا اللهم تجاوز عن ضعفنا اللهم تجاوز عن ضعفنا اللهم ارزقنا عزائم التوبه و اللهم م ر ف وعزائي طاعة ا ل ن اجعل ق ا العوقات ا حب وحب ل م س د و ا ا ل ج م ا يا ا ت جسمتك حم ر ا ح في الذي لا、يخبوه. اللهم ربنا حنوننا نورا اللهم اجعل يحبون في عو قلوبنا نورا اللهم اجعل في ابصارنا نورا اللهم اجعل في أ م س السنتنا نورا ا ج ع ا نورا اجعل من فوقنا نورا اجعل ح ت ن نورا اجعل عن ن ا اجعل ا ع ي م نورا, وعن شمائلنا نورا. و ج ع ل من أ م ا م ن ا نورا و ج ع ل من خلفنا نورا اللهم أ ع ط ن ا نورا أ ن ت نور السماوات و ا ل أ ر ض ف أ ن ي ق ل و ب ن ا بنورك الذي لا يخبوه الى يوم ا ل ل رسول م وسلم الله وبارك على س ي د ا ل ي ن سيدنا م وعلى ه